لسعيها واضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكوام موضوع ونمارق مصفوفا وزرابي مبلسوسا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خريقا وإلى السماء كيف موفعة وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيغلبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم